الحمد لله ورحمين على من النبي بعده وعلى سابعين رهب الثاني إلى يوم الدين أما بعد بعدما انتهينا من المصلحات الخمس ندخل في باب النسخ يقول النسخ لغة الإزالة والنقل معنى النسخ في اللغة هي الإزالة والنقل كقولك نسخ الشمس الظل أي أزلته او نسخت الريح اثار الاقدام اي ازالت هذه الاثار وتقول رب العالمين انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ابقى معنى النسخ في اللغة اما الازالة واما الايه النقل قال واصطلاحا رفع حكم رفع حكم دليل شرعي او لفظه بدليل من الكتاب والسنة او ان نقول رفع الحكم الشرعي بخطاب متراخ رفع حكم شرعي بخطاب متراخ او رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه اذا كل هذه تعريف لكلمة النفق اما كما قال الشيخ وفيك تفسيره وإما رفع الحكم الشرعي بخطاب متراخ يعني في حكم شرعي ثبت وفي خطاب آخر من الشرع أتى ونسخ ما ذكر الحكم الشرعي الأول بخطاب متراخ يعني جه في الأول يقول لك نكاح المتعجوز كنت أبنت لكم في الاستمتاع بالنساء ثم بعد ذلك حرمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يريث الله الأرض ومن عليه يبقى أيهما متقدم على الثاني الإذن صح؟ ثم أطبع هذا الإذن بما يرفع ما قد أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم يبقى رفع الحكم الشرعي بخطاب متراخ أو التعريف الثالث رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم لأن لما كان يجوز نجاحه بمتعة ده كان بخطاب شرع ولا لأ. من النبي صلى الله عليه وسلم أنه أذن لهم يبقى رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخن عنه بخطاب تاني لغى ما قد أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثم الشيخه يعرفه بتعريف آخر فيقول رفع حكم دليل شرعي او لفظه بدليل من الكتاب والسنة لان ما عدا الكتاب والسنة لا ينسخان الاجماع حتى لا ينسخ اعزاي ليه لان احنا بنقول الاجماع ده جه امتى اخواننا الاجماع ده جه امتى <تصفيق> بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم صح والنسخ ده معناها ايه ان في حكم كان موجود وقالنا له لا الحكم ده خرار ما موجود في حكم تاني جه ما كان. ومين يجيب الحكم الثاني ده في الزمن الواحد اما كتاب او ايه او صنة لكن ممكن اقول بالاجماع نفخت الاية الفلانية وانا اقصد ان دليل الاجماع هذا هو الاية الاخرى او الحبيث الاية الاخر معايا شوش فهو يقول رفع حكم دليل شرعي او لطبه بدليل من الكتاب والصنة فالمراد بقولنا رفع حكم ايه تغييره من ايجاب الى اباحة او من اباحة الى تحريم مثلا رفو حكم اي تغييره يقول من ايجاب الى اباحة قيام الليل يا ايها المزجن كم الليل الا قليل كان واجبا ثم اصبح ايه وحلت محله او حل محله الفراد الخام يوم عشرة النبي صلى الله عليه وسلم صامه وامر بايه بالصيام ثم نسخ هذا وحل ما حله ايه شهر رمضان قال او من اباحة الى تحريم شرب الخمر كان مباحا ثم حرم ولا لأ المتعة كانت حلالة ثم حرمت الحمر الاهلية اكلوا لحم الحمر الاهلية كان مباحا ثم حرمت مع الزيت يبقى هو بيقول ايه اي تغييره رفع حكم بخلاف رفع حكم البراءة الاصلية خليك معنا شو شو بصري كده عسان ندفها الباب محتاج يعني تركيز يعني يعني ايه البراءة الاصلية البراءة الاصلية دي يعني انت الصلاة ما كانتش وجبة عليك واصبحت واجبة يبقى كنت في الاول ما عليكش حاجة براءة ثم أضيف حكم من الأحكام الشرية عليك ألا هو لإيه طيب هل بقى قبل فرض الصلاة وبعد بما الصلاة فردت أقول بقى فردت الصلاة ونسخت ما كان قبل لا لأننا بقول النسخ ده إيه رفع حكم ثابت بخطاب متقدم أما رفع حكم الضراء الأصلية هذا لا يعد نسخا بل يعد من باب إضافة حكم جديد على المكلف <تصفيق> يا الله لله كده مفهوم كلمة الضراء الأصلية يعني إيه يعني أن ذمتك في الأصل بريئة من أي تكاليف إلى أن أتت الأوامر وآتت النواي فأصبحت الذمة مشغولة بفعل صلاة العشاء إذا أذن لها بفعل صلاة المغرب إذا أذن لها وهكذا مع الزيت يبقى رفع البراءة الاصلية دنت المال ده ايه اضافة حكم جديد معايا عشان كده يقول ايه رفع حكم فخرج بذلك تخلف الحكم لثوات شرط الان حتى تجب عليك الزكاة بد من امتلاكك لنصاب المال صح؟ لنصاب معين طيب انا عندي فلوس لكن المال ده لم يصل الى النصاب هل تجب عليه الزكاه ليه لان هناك شرط فُقد يبقى فقدان الشرط لا يعد نسخا ما جيش اقول ايه خلاص احمد نصيخ من عليه وجوب الزكاه لا كون الشرط يفوتك لا يعد ذلك في حقك في حقك نسخا مع زي او وجود مانع المراه الحائض لا تصلي ليه عشان الحيض اجي وقل المره الحيض نسخا او ازيل من عليه حكم الصلاه لا في وجود مانع يبقى وجود المانع وفوات الشرط لا يسمىان ايه نسخ ونضيف اليهما الايه البراءه الاصليه قال مثل ان يرتفع وجوب الزكاه لنقص النصاب او وجوب الصلاه او وجوب الصلاه الوجود الحيض فلا يسمى ذلك نسخ هذا رفع حكم دليل شرعي او لفظه لفظه اللي هو لفظ الدليل الشرعي لان النفخة اما ان يكون للحكم دون اللفظ ممكن يكون اية القرآن انت تقرأها لكنك لا تعمل بها لان حكمها نصخ عزيزي حرض المؤمنين على القتال يا ايوه النبي حرض المؤمنين على القتال اياكم منكم عشرونه يغلبوا مئتين يبقى المولى عز وجل يأمر بأن المسلم لا يفر ان كان أمامه عشرة او أقل يبقى أن يكون منكم عشرون صابرون يغلبوا إيه؟ مئتين ثم بعد ذلك المولى عز وجل يقول الآن يبقى دليل كان قبل هذا لم يكن هذا التخفيف موجودا الآن خفف الله عنكم معلم أن فيكم ضعفة فإياكم منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين يبقى 1 امام كام 2 يبقى ده نسخ لف نسخ الحكم دون الايه اللفظ لازلت اقرا اللفظ المنسوخ واضح يبقى هو ياكل لفظ الدليل الشرعي لان النسخ اما أن يكون للحكم دون اللفظ معايا أو بالعكس يعني لللفظ دون الايه الحكم كما روية ونقولها بصيغة في التمريض لأن بعض أهل العلم ضاعف الحديث وقال كان في القرآن آية مع يعني لفظها والشيخ والشيخة إذا زنى فرجوا هما البتة. يبقى هنا الرجل المحصن المتزوج إذا زنى يبقى عليه حد الإيه؟ الرجل ويبقى دي كانت آية تتلى الآية به نسخ لفظها وبقي حكمها اللفظ رفع لكن الحكم باطن ولو كان ابن آدم لا لاود أن يكون له ثالث هذه فكره ابن كثير تحت قولة على منسخ من آية يبقى قال لأن النسخة إما أن يكون للحكم دون اللفظ أو بالعكس أي لللفظ دون الحكم أو لهما جميعا كما سيأتي اللفظ والحق كلاهما ينسخان عائشة رضي الله عنها تقول كما في صحيح مسلم كان فيما أنزل من القرآن عشر ربعات محرمات عشر ربعات معلومات يحرم إن الطفل إذا رضع مع طفل آخر من السدين غير أمه عشر ربعات يكون آخر له فيه في لرباع وتكون المرة أم لهم من الرباع ثم نسخنا بخمس معلومات ده كان فيما أنزل من القرآن عشرة عزيزي ثم نسخ العشر دول بخمس واضح؟ يبقى ده هنا لإيه؟ نسخ اللفظ والإيه؟ والحق واضح كده الكلام؟ فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهنا فيما يقرأ من القرآن ده دليل على أن هذا كان من النسخ المتأخر جدا قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة حتى أن بعض الصحابة كان لا يزال يقرأ الآية وهو لا يعلم أنها نسخة واضح؟ يبقى ده تقسيم ده, ده تقسيم للنسخ باعتبار وجود اللفظ والحكم أو برفعه ما أو برفعه واحد منهم يبقى إما أن نسخ الحكم ولا عليك السنعر إما أن ينسخ الحكم واللقب أو ينسخ الحكم دون اللقب أو ينسخ اللقب ويبقى الحكم على كل أمثلة مرة إلا هنا أفهم قال وخرج بقولنا بدليل من الكتاب والصنة ما عداهما من الأدلة كالإجماع والقياس فلا ينسخوا بهما لا ينسخ لا بالإجماع ولا بالقياس طيب يبقى ده معنى لإيه النسخ رفعه حكم شرعي لخطاب متراخن ماشي كده طيب لو كان الخطاب المتراخد لا يرفع الخطاب المتقدم لكنه يشمل بعض أفراده يبقى ده لا يسمى إيه نسخا إنما يسمى إيه تخصيصا يبقى النبي صلى قال فيما فقط السماء العشر ويبعد ذلك قال ليس فيما دون خمسة أوثق ثقن صدقة يبقى هو خص بعض أفراد الحديث الماضي بحكمه يبقى دفعه إيه تخصيص النسخ لا يخص بعض الأفراد إنما يرفع كل الأفراد معايا؟ طيب وإحنا قلنا لو كان البراءة الأصلية يبقى ده إيه؟ اضافه حكم جديد كذلك لو كان متصلا بالخطاب يعني والعصر ان الانسان الذي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات هذا لا يسمى ايه نفخه انما يسمى ايه تخصيصا معايا كده طيب يبقى احنا قلنا بقى معنى النسخ عند المتاخرين ايه بخطاب ايه متراخ مش كده المعنى ده ما كان معروفا عند الثلاث ودي مهمه جدا ان انت قد تقرا لابن عباس انه يقول هذه الايه منسوخه بقوله تعالى كيت وكيت وكيت فانت تحمل كلام ابن عباس على المعنى الحادث وتفهم كلمه ده ابن عباس منسوخ بانه رافع او ان هذه الايه حكمها مرفوع لا معنى النسب كان عند الثلاث يشمل المعنى الجديد هذا ويشمل ما خصص من العام وما قيد من المطلق يعني ممكن ان تجد أن أحد الثلاث يقول وأن قوله تعالى إن الإنسان لا في خط فهذا منثوخ بقوله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويقصد بكلمة النفخ هذه إيش أن الآية مخصوصة بقوله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات مع لذلك ابن القيم رحمة الله عليه في علام الموقعين رب العالمين يقول بعد ذكره لهذا الكلام يقول إيش؟ ومن تأمل كلامهم رأى من ذلك فيه ما لا يحصى يعني انت لو قرأت كلام السلف ستجد أنهم كثيرا يقولون هذا منسوخ ولا يقصدون اللفظ المتعارف عليه الآن عندنا قال ومن تأمل كلامهم رأى من ذلك فيه ما لا يحصى وإذا عرفت ذلك زال عنه به إشكالات أوجبها حمل كلامهم على الاصطلاح الحادث المتأخر إن أنت لو عملت كلام الثلث في من النسخ بالمعنى الجديد هذا يبقى أنت تخطأ في فهم إيه كلامه واضح ها قال الشيخ رحمه الله والنكح جائز عقلا وواقع شرعا يبقى يبي يكلم ان ندخ من ناحيه العقل يقع ومن ناحيه الشرع وقع فيقول اما جوازه عقلا فلان الله بيده الامر وله الحكم لانه الرب المالك كلامه ان يشرع لعباده ما تقتضيه حكمته ورحمته وهل يمنع العقل أن يأمر المالك مملوكه بما أراد ثم إن مقتضى حكمة الله ورحمته بعباده أن يشرع لهم ما يعلم تعالى أن فيه قيام مصالح دينهم ودنياهم والمصالح تختلف حتى بالأحوال والأزمان فقد يكون الحكم في وقت أو حال أصلح للعباد ويكون غيره في وقت او حال اخر اصلح والله عليم حكيم يبقى ده من ناحيه الايه العقل حتى ان الامام الشوكاني رحمه الله في ارشاد الفحول في تحقيق الحق من علم الاصول قال النسخ جائز عقلا واقع سمعا السمع المقصود بيه النق اللفظ اللي هو الكتاب والصنة يعني تقصد هذا سمعا دي يعني شرعا عندنا هو يقصد سمعا يعني علمناه من الكتاب والايه والصنة قال النسخ جائز عقلا واقع سمعا بلا خلاف في ذلك بين المسلمين اسمع لان بعض الناس الان يظهرون على بعض القنوات الصبعية ويأتون بهذا الكلام كلام ابن المسلم الاصفهان ويلقاه فيش نسخ ويتشبهون بليهود في عقيدتهم كما سأيتم عنه هو يقول إلا ما يروى عن أبي مثل من الأصفهان فإنه قال إنه جائز غير واقع هو جائز لكنه لم يقع عزيزي وإذا صح هذا عنه فهو دليل على أنه جاهل بهذه الشريعة المحمدية جهلا طبيعا وأعجب من جهله بها حكاية من حكى عنه الخلافة في كتب الشريعة فإنه إنما يعتد بخلاف المجتهدين لا بخلاف من بلغ في الجهل إلى هذه الغاية طبعا وإن كنا نسلم للإعناء الشوكاني بأن النسخ واقع شرعا وجائز عقلا إلى أنه لا يصح أن تعامل المخالفة لك بهذه الألفاظ يعني الجريحة أعزيك ما يصح أن تقول على من يخالفك في رأي حتى أن ابن كثير لما ذكر كلام أبي مسلم الأصفهاني فيأتي معنى ماذا قال قال هذا قول ضعيف مردود مجدول فيش ذا أننا نعرج عليه لكن هنا قال إيه أنه لا يعتد لا بخلاف من بلغ في الجهل إلى هذه الغاية لا ثم يقول إمام شوكاني وَأَمَّا الْجَوَازُ فَلَمْ يُحْكَى الْخِلَافُ فيه إِلَّا عن الْيَهُودِ وليس بنا إلى نصب الخلاف بيننا وبينهم حاجة على أن قال وليس بنا إلى نصب الخلاف بيننا وبينهم حاجة ولا هذه بأول مسألة خالفوا فيها أحكام الإسلام حتى يذكر خلافهم في هذه المسألة ولكن هذه من غرائب أهل الأصول على أن قد رأينا في التوراة في غير موضع أن الله سبحانه رفع عنهم أحكاما لما تبرعوا اليه وسالوا منه رفعها وليس النسخ الا هذا ومشي المولى عز وجل امر بمن عبد العذ أن يقتل ان ان نفسه ثم لما تفشى القتل فيهم تبرعوا إلى الله عز وجل ورتق الله عز وجل عنهم هذا مع ازاي يبقى ده هذا امر من الله عز والله عز وجل ناسخه مع يقول وليس النسخ الا هذا ما ده المعنى اللي احنا بنقول قال ولهذا لم يحكه من له معرفة بالشريعة الموتوية ثم في مسألة أخرى أن أبا المسلم الأصفهاني بعض أهل العلم قال هو لم يكن يقصد المعنى الذي تبادر إلى بعض الناس بأنه ينفي النسخ إنما أبا المسلم الأصفهاني يقول الآن لما أزن النبي صلى الله عليه وسلم في نكاح المتعة وظل مثل الصحابة ينكحون نكاح المتعة مدة سنة صح كده؟ ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك يبقى ده هو لا يسميه نفخا بل يسميه تخصيص زمن بحق عن زمن اخر هو بيقولك مدة السنة دي كان يجوز تيال ايه؟ نكاح المتعة ثم يقولش بقى انه هو رفع لا اقول ايه انه خصصا من اول النهج إلى أن يرث الله الأرض من عليها هذا الزمن بأكمله بعدم جواز نكاح المتعة فبعض العلم قال إنما الخلاف معه خلاف لفظي وان كان لا يظهر ذلك من كلام ابن كثير في تفسيره وه اليهود أيضا لما نفوا النفخ قالوا النفخ يستلزم البداء يعني إيه البداء يا أخواننا قال لك يعني ربنا ما كانش عارف وعارف العلم بعد الخطاء ان هو ما كانش عارف ان هو ينفع نكاح المتعة فلما عارف ان هو ما ينفعش حرام معا زي هو ده معناها ايه ان يستلزم البداء يعني العلم بعد الخطاء معا زي فاحنا بنقول لهم لا النسخ لا يستلزم البداء لان تغيير الحكم لا يتوقف على علم الحاكم انما تغيير الحكم للمصلحة والمصلحة تختلف باختلاف الناس لا باختلاف علم الحاكم رب العالمي يبقى كون المولى عز وجل ينسخ أحكاما ذكرها هذا لا يعني أنه لم يكن يعلم أن الأقضل الحكم الجديد بل كان يعلم أن الأقضل الحكم الجديد لكنه لو ذكره من أول الأمر وأمر به لم يكن يناسب مصلحة الناس آنباه يبقى لو من أول وهلة قال يا أيها الذين أمنوا إنما الخمر والميصر والأنصاب والأزنام رجص من عمل الشيطان فاجتنيبوك لارتد ناس كثيرون ممن آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم يبقى ما كان هناك مصلحة من تشريع اجتناب الخمر من أول وهلة وصل كده يبقى النسخ لا يستلزم البداء ما معنى البداء البداء هو العلم بعد الخفائي واضح كده قال يبه هذا من ناحية إيه العقل والشيخ رحمه الله قال إيه والله عليم حكيم أي أن كل شيء يعلمه المولى عز وجل وأن علمه خلاف علمنا علمنا يصدقه جهد ويحقه النسيان أما رب العالمين فلا ليس لك شيء هو السمير البصير حكيم يعني ما من شيء يشرعه رب العالمين أو يأمر به أو ينهى عنه أو أن أي حد يحده إلا وهو منطلق من حكمة كاملة علمها من علمها وجهلها من جهلها وأما وقوعه شرعا فلأدلة منها أولا قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها إذن هذا يضل على أن النسخ إيه؟ واقع ما معنى الآية أيها المحمد يعني ننسها طيب ابن كثير يقول رحم الله ما ننسخ من ايه عن مجاهد ما نمحو من ايه وابن عباس ما نبدل من ايه وقال البخات وقال عطاء فما نترك من القران وابن ابي حاتم يعلق على كلام الضحاك ويقول يعني ترك فلم ينزل على النبي فصلا ما نسقط من ايات يعني ما من شيء نتركه فلم ننزله على النبي إلا ننزل إيه خير منه أو مثله قال وقال السدي ما ننسخ من آية ما ننسخ من آية نسخها يعني قبضها أو ننسها فيها قراءتان ننسأها عزيز ما ننسخ من آية أو ننسأها ننسأها يعني نوخرها ونرجئها عزيز أو ما ننسخ من آية أو ننسها قال لله عز وجل أن ينسي النبي صلى الله عليه وسلم ما يشاء واضح ولا ليس بواضح قال عبد الرزاق عن قتادة في قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها قال كان الله تعالى ينسي نبيه ما يشاء وينسق وينسق ما يشاء نأتي بخير منها او مثلها يقول نأتي بخير من الذي نتقناه بها والمولى عز وجل بعد هذه الآية قال إيش ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض ها؟ وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير نختم الآية بكلام بجري الطبري يقول فتأويل الآية ما معنى التأويل فتفسير الآية قال فتأويل الآية ألم تعلم يا محمد أن لي ملك السماوات والأرض وسلطانهما دون غيري أحكم فيهما وفيما فيهما بما أشاء كأن الله عز وجل لما ذكر النسخ يقول إيه حتى لا يعترض وطرد أنا لي ملك السماوات والأرض وليس لكم من دوني لا ولي ولا نصير فلي أن أفعل ما أشاء وليس لكم إلا أن تطيعوا وأن تنتثلوا أمري فهو يقول وآمروا فيهما وفيما فيهما بما أشاء وأنهى عما أشاء وأنسخوا وأبدلوا وأغيروا من أحكام التي أحكم بها في عباد ما أشاء إذا أشاء وأقر فيه ما أشاء ثم قال أي ابن جرير هذا الكلام من ابن كثير قال وهذا الخطر وإن كان من الله تعالى خطابا لنبيه صلى الله عليه وسلم على وجه الخبر عن عظمته فإنه منه تكذيب لليهود الذين أنكروا نسخ أحكام التوراة وجحدوا نبوة عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام قال وأمر إبراهيم عليه السلام بذبح ولده صح لا ونسخه ولا لأ ثم نسخه قبل الفعل قبل أن يسبح ولدهم وسيأتي معنى الحكمة في ذلك وأمر جمهور بني إسرائيل بقتل من عبد العجل منهم ثم رفع عنهم القتل كي لا يستقص القتل قلت الكلام ببن كثير الذي يحمل اليهود على البحث في مثالة النسخ إنما هو الكفر والعناد فإنه ليس في العقل ما يدل على امتناع النسخ في أحكام الله تعالى لأنه يحكم ما يشاء كما أنه يفعل ما يريد قال مع أنه قد وقع ذلك في كتبه المتقدمة وشرائعه الماضية كما أحل لآدم تزويج بناته من بني. يريد تكتب الأحكام دي كل دي أحكام كانت في الشراء الماضية والنسخة هم لا يعترضون على ذلك يعني ما يقول أحد منهم لا هو ما, ما كانش فيه أصلا أنه حل تزويج بنات آدم لبنيه لا هم يوافقون على هذا فإذا وافقوا على ذلك فلما لا يوافقون على ما بين إيدينا الآن سمعه إزاي فيقول كما أحل لآدم تزويج بناته من بنيه ثم حرم ذلك وكما أباح لنوحا بعد خروجه من السفينة أكل جميع الحيوانات ثم نسخ حل بعضها وكان نكاح الأختين مباح لإسرائيل وبنيه ثم حرم المولى عز وجل هذا أم ثم حرم قال وقد حرم ذلك في شريعة التوراة وما بعدها وأشياء كثيرة يطول ذكرها وهم يعترفون بذلك ويصدفون عنه وما يجاب به عن هذه عن هذه الادله بيجوبه اللفظيه فلا تصرف الدلالة في المعنى اذ هو المقصود ثم نهايه كلامه ثم في نهايه كلامي يقول وقال ابو مسلم الاصبهاني المفسر لم يقع شيء من ذلك في القرآن وقول هذا ضعيف مردود مرضول وقد تعسف في الأجوبة عما وقع من النسخ في ذلك مع شباب الله نحن نتوقع من طيب يكون أيضا قوله تعالى الآن خطف الله عنكم وقوله تعالى فالآن باشرهن فالآن باشرهن فإن هذا نص في تغيير الحكم السابق صوم رمضان لما المولى عز أنزل صام رمضان كان الرجل إذا لم يفطر قبل العشاء فلا يحق له أن يفطر وكان إذا نام قبل العشاء لا يحق له أن يفطر بل إذا كان الوقت ما بين المغرب إلى العشاء وإذا نام قبل العشاء فلا يحق له في في الفطر بل يظل صائما إلى اليوم التالي صح كده؟ طيب والمولى عز وجل قال بعد ذلك فالآن باشروهن جاد لكم أن تجامعوا نساءكم إلى الفجر مع ازاي إبه هذا نسخ الأم لا ثم قالت تعالى فمن شهد منكم الشهرة فليصم معين كان في الأول وعلى الذين يطيقونهم يبقى انا مستطيع للصيام لكن يجوز لي أن أفطر وأن أنا إيه هاي ايب عليه ليه الفدية يطعام مسكيه عزي عن كل يوم فكل هذا ايه نسخ في القرآن قال قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة الكبور فزوروها فهذا نص في نسخ النهي عن زيارة الكبور لكن هناك امور يمتنع نسخها اول هذه الامور الاخبار لنفعش يقول لك موسى قابل فلانا بعد كده يجي فائزني ولا كده لا لم يقابل لأن هذا يعد من بابل الكذب انا قابلت محمد وقال لا ما قابلتوش عزيزي فقال الأحكام لأن النسخة محله الحق ولأن نسخة أحد, أحد الخضرين يستلزمه أن يكون أحدهما كذبا والكذب مستحيل في اخبار الله ورسوله يبقى فهل ينظرون إلى الساعة أن تأتيهم فقد جاء أشرطه ينفع مثلا فأي تنيجوا ليه لا؟ لم يأتي أشرطه عزيزي قال اللهم إلا أن يكون الحكم أتى بصورة الخبر فلا يمتنع نفسه يعني إيه نقولنا قبل ذلك أن الجملة قد تأتي في الصيغة الخبرية ويراد بها الانشاء الإنشاء كقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنشفهن ثلاثة كروب يبدأ خبر من المولى عز وجل أن المطلقة تنتظر ثلاثة حيبات معا إزاي وآتى بصيغة الخبر ويراد به الإنشاء فهو يقول اللهم إلا أن يكون الحكم أتى بصورة الخبر معا إزاي فليمتنع نفخه كقوله تعالى إياكم منكم عشرون صابرون يغلب مئتين فإن هذا خبر معناه الأمر ولذا جاء نفخه في الآية التي بعدها وهي قوله تعالى الآن خطف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفة فإياكم منكم مئة صابرة يغلب مئتين إذا هذا الأمر الأول الذي يمتنع فيه النفخ ألو هو الأخبار قال اتنين الأحكام التي تكون مصلحة في كل زمان ومكان كالتوحيد ينفعش يجي في عصر من العصور لك لا ما توحدش ينفعش يجي في عصر من العصور يقولك لا تكون عادلة عزيزي ما ينفعش قال كالتوحيد وأصول الإيمان وأصول العبادات ومكار من أخلاقي من الصدق والعفاة والكرم والشجاعة ونحو ذلك فلا يمكن ندخل أمر بها وكذلك لا يمكن نسخ نهي عما هو قبيح في كل زمان ومكان كالشرك والكفر ومثاوئ الأخلاق من الكذب والكجور والبخل والجبن ونحو ذلك إذ الشرائع كلها لمصالح العباد ودفع المكافل عنهم له أنا أفهم نعم نعم نعم ايخويا ان نحاول كل لحيى لا يطرق باب الناس أو... لأشو... ما كرات احدا ادرجها تحت هذا الباب لكن لو انك قرات دلوقتي فاخبرني دلوقتي لو انك قرات فاخبرني او قال لك أحد فاخبرني لا هو يقول يعني ان ان, إن القصد ان المراه يكون كما قلت وان الرجل لابد ان يترك الاشيات او هي عليه في كل الاسطور ما مش هتختلف من زمن لزمن معايا فانا بقول له اوصلا لو قررت احد قلبي هيا دخلو لكن مش هانا اللي هستاهد وقول لك اه ماشي او لأ حكم مش عالي حكم ده واجب معيش العلاقة بيه ماشي يعني عالم دلاغ مثلا جيء قادر ده متحفظ بسلوك يعني ينفع عنه ويسكرتك يعني يجب عن حق لفظة واجب اهي تصنؤ القدان كان عنده دليل ما فيه. ما فيه. ما فيه. هو عايز يحط النسخ تحت دي فلو حطها تحت دي محدش ينفع يقول بقى ان هي ينفع تحل الا كده فاهمه يعني بيقولي ما ينفعش يجي في زمن من الازمنه يقول لك لا ده الامر بيها ده كان زمان دلوقتي لا فاهمه يعني يا يعني دي هتخف للنار حد يعني مثلا أنا تغيير مصباحا الواحد جديد يسرق عيانة ويسرق عيانة ويسرق عيانة الموضوع هذا هو مصباحا إنما اللي هو ينزل قطع ما عامل عاني عاني؟ طيب بدي أنا أسأل سؤالا معي؟ ما يدخل هذا بباب النسخ أنا لا أعترض معك فيما تقول لكن الموطنة ليس موطنة لا يعني انا مش في مجال تحقيق مساله اللحيه هل هي واجبه ولا مستحبه لكن انا اقول بوجوبها وواضح حين يجوز حلق اللحية لكن انت قاعد تحت مكارم الاخلاق والكلام أنا ف... ده انا اقصد ان شيء يعني شيء قد حكمه مين اللي ادلوا ده ده بيدل انا بكلمه ليه ماشي عموما ماشي ماشي, ماشي, ماشي ودو ودو مثلاً أو هو ده ينفع راح اذا يقدر ينفع ينفع كان عندي في مثلا شرعيه من قبلنا ده كان واجب وعندنا مثلا ليس واجب يميز ازاي بس وينفع كنت في بعض العصور الاكل ده محرم وبعد ذلك عندنا يجوز كل طعام كان حلال لبني اسرائيل الا ما حرمه اتقايله عليهم وده نصف كان يجوز ان انت تنكح اختك بعد ذلك ده نصف على زي في الشرائع من قبلنا بس عندنا الاحكام دي في احكام بتختلف من وقت لاخر على لكن الاحكام دي المستنبطه عن طريق القياس وليست التي تستند إلى دليل وهذه ستتأتي معها تبدو عجيزة إن شاء الله شاء الله شروطه النفخ يبقى النفخ ده مش أي حاجة نقول ده ده منسوخة لأ ده له شروط لابد من توافرها أول وهذه الشروط تعذر الجمع بين الدليلين يبقى أنا عندي دليلان مش عارف أجمع ما بينه ما أقولش ده واحدة نفخة تانية مش كده لا هو قال إيه تعذر الجمع بين الدليلين يعني عرضت على الدليلين المتعارضين كل طرق الجمع عايز ايوه الترجيح ثم عجزت ثم عجزت بعد ذلك لو عجزت بعد ذلك شوف بسيط الشروط هي اللي هي متوافره عندنا يعني ان انك لا تهدي الى صراط المستقيم انك لا تهدي من احببت كلاهما موجه الى من الى النبي صلى الله عليه وسلم فما حدش يقول لي لا واحده منهم ناسخه الثانيه لا ليه لأن الجمع هنا لم يتعذر لأنه ممكن أقول ليه إنك لا تهدي من أحببت أي أنك يا محمد لا تستطيع أن توصفق أحدا إلى أن يسلك على الصراط المستقيم لكنك يا محمد تستطيع أن تبين للناس أين الصراط المستقيم وكيف تخير عليه يبقى وإنك لا تهدي إلى الصراط المستقيم أي وإنك لا تبين وترشد الناس إلى الصراط المستقيم وإنك الأجازي من أحببت أي إنك لا تستطيع أن تهدي أحد هداية توفيق إلى سلوك الصراط المستقيم وفي أيات كثيرة بعض أهل المبدع فيها النفخ وفي الحقيقة هي ليست بمن سوخه مع إزاي وذكرها العلامة الزرقاني في مناهل العرثان والدكتور محمد بط إسماعيل في بمحس ولم القرآن وغيرها مثلا منها إن المولى عز وجل يقول إيه وإذا حكمت فاحكم بالعدل وإن حكمت بين فاحكم بالعدل أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيء معا كده يبقى هنا المولى عز وجل يخير بين أن يحكم بينهم وبين أن يعرض عنهم ولا يحكم بينهم صح ثم قال وأن يحكم بينهم بما أنزل الله فبعض أهل المقال هذه الآية نافخة للأولى لأن الأولى كانت تجوز ما بين أن تحكم وما بين أن تعرض لكن هذه توجب الحق فنحن نقول لا شروط النسخ لم تتوفر بعد إحنا ممكن نقول لا التخير لا زال قائما إلا أنك يا محمد وإن حكمت بينهم فاحكم بما أنزل الله معا إزاي؟ أيضا من قول المولى عبدالجل مثلا انفروا خفافا وفقالا هذا الأمر لمن؟ لكل الناس انفروا خسافا وثقال ثم قال ليس على الأعمى حرج ولا رافع الحرج عن بعض الايه؟ ثم قال وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقات منهم طائفة ليتفقوا في الدين ولينفروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحضروا بعض العلم قال هذه الآيات نافخة لقوله انفروا خسافا وثقال. احنا برضو بنقول ان تعذر الجمع لم يتعذر بل ممكن ان نقول انفلوا خسافة وثقالة الا من كانت به حاجة تمنعه من ان ينفرا في سبيل الله معا ازاي ايضا المولى عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبة الموت ايها صورة المائدة ايوه اين الحفظة جدت نصف الاية ايوه او اخران من غيركم الرجل اذا كان في الارض مسافرا واصبته مصيبة الموت فعليه ان يوصي هنا وان يشهد على وصيته إن وجد من المسلمين فهذا هو الواجب وإن لم يجد فالمولى عز وجل قال أو آخران من غيركم يعني اثنان آخران لا يجب أن يكون من الايه اثنان آخران على غير ملة الإسلام مع أن هذا يخالف قول المولى عز وجل وأشهد وذوي عدل منكم يبقى هنا إذا أردت أن تشهد أحدا فعليك أن تشهد من؟ المسلم معا ازاي؟ فقال بعض العلم لا او اخران من غيركم هذه منسوخة بقولي واشهد ذوي عدل منكم ايضا لا يتعثر الجمل احنا منقول ان اشهاد ذوي العدل مننا هذا في الاحوال العامة لكن في حال الصفر وما شابه من حال الضرورة ولا اجد من المسلمين احدا ولو لم اوصي معا ازاي انا اوصي هنا وحده يشهد بان انا وصيته بكذا وكذا فا لا استطيع ان اوصي ما دمت لا اجد احد من المسلمين تقول لي لا في حال الضروره كالسفر وغيره اوصي من المسلمين من توصي ان لم تجد جاز لك حين اذن ان توصي غير الايه المسلمين يبقى ده الشرط الاول هو ايه تعذر الجمع اذا تعذر الجمع بين الدليلين وتوفرت الشروط الاخرى جاز لي ان اقول ان هذا الحكم منسوخ بكذا وكذا يبقى الأول إيه؟ تعذر الجنع بين الدليلين الثاني العلم بالمتأخر انا عشان أقولي الآية دي نسخة الآية دي لازم أنا بعارف فين الأول فيم وفين التاني عزي فالعلم بالمتأخر العلم بالمتأخر ده ممكن أعرفه عن طريق مثلا الشرق المولى عز وجل النص يعني المولى عز وجل أقول الآن أخطف الله عنه. الآن بعلمنا أن ما قبله كان قبل هذا الحكم او عن طريق الصحابي قول عائشة كان فيما أنزلنا من القرآن عشر ربعات محرمات عشر ربعات مشباعات يحرم ثم نصفنا بخمس معلومات مع أو بقول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن سيارة الكبور كنت أردنت لكم في الاستمتاع الست بالنساء يبقى انا العلم بالمتأخر أعرفه إما عن طريق قول الصحابي او عن طريق الايه النص او عن طريق قول الايه النبي صلى الله عليه وسلم ثم ثبوت الناسخ عشان اقول ده ناسخ لده لابد ان يكون دليلا ايه صحيحا واضح كده يبقى كام شرطا 3 ثبوت الناسخ وتعذر الجمع بين الدليلين والعلم بالمتاخر قال يشترط للنسخ فيما يمكن نسخه شروط منها تعذر الجمع بين الدليلين فإن أمكن الجمع فلا نسخ لإمكان العمل بكل منهما الثاني العلم بتأخر الناسخ ويعلم ذلك إما بالنص أو بخبر الصحابي أو بالتاريخ مثال ما علم تأخره بالنص قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت أذنت لكم في الاجتنفاع من النساء وأن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة ومثال ما علم بخبر الصحابي قول عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم ثم نسخنا بخمس معلومات ومثال ما علم بالتاريخ قوله تعالى الآن خصص الله عنكم فقوله الآن يدل على تأخر هذا الحكم وكذا لو ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بشي قبل الهجرة ثم حكم بعدها بما يخالف فالثاني ناسخ الثالث الشرط الثالث ثبوت الناسخ واشترط الجمهور أن يكون أقوى من المنسوخ فلا ينسخ المتواتر عندهم بالآحاد وإن كان ثابتا يعني عند الجمهور أن الخبر المتواتر لا ينسخ بخبر أحد حتى وإن كان صحيحا والأرجح أنه لا يشترط أن يكون الناسخ أقوى لأن محل النسخي الحكم ولا يشترط في ثبوته التواتر لا يشترط في ثبوت الحكم الإيه؟ التواتر قال ولا يشترط في ثبوت التواطر وهذه المسألة محل خلاف طويل ما بين الجمهور وما بين غيرهم في مكان آخر نذكره إن شاء الله قال أقسام النسخ يبقى يبدأ يتكلم على أن النسخ له أقسام قال ينقسم النسخ باعتبار النص المنثوخ إلى ثلاثة أقسام بدأنا أقول سواء مثاله او الأول ما نسخ حكمه وبقي إيه لفظه كآية المصابرة إياكم منكم أشيرون صابرون ثم قال الآن خفص الله عنكم نسخ الحكم وبقي الإيه طب لماذا يفعل المولى عز وجل ذلك قال وحكمة نسخي الحكم دون اللفظ بقاء ثواب التلاوة أن هذه الآية وإن كان حكمها مرفوعا إلا أن من تلاها له أجر إلى يوم القيامة وتذكير الأمة بحكمة النسخ طب حكمة النسخ هنا هي ايه التخفيف قال الثاني من أقتام النسخ باعتبار النص المنسوخ ما نسخ لفظه وبقي حكمه ونحن قلنا زي ايه والشيخ والشيخة إذا بني ترجمهما البتة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 أو لاعتراف والاعتراف سيد الايه الادي الله كما يقول طيب ما الحكمة قال وحكمة نسخي اللفظ دون الحق اختبار الأمة في العمل بما لا يجدون لفظه في القرآن وتحقيق إيمانهم بما أنزل الله تعالى عكس حال اليهود الذين حاولوا كثم نص الرجم في التوراة وده واضح جدا حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك رجل من أماتي متفئ على أريكته يأتي الأمر من أملي فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من خير فما وجدنا فيه من حرام حرمنا وما وجدنا فيه من حلال أحلى لنا فثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني أتيت الكتاب ومشله معه اللي هو إيه السنة قال الثالث ما نسخ حكمه ولقظه خ العشر ربعات السابق في حديث عيشة رضي الله عنه يبقى ده تقسيم في اقسام النسخ باعتبار ايش النفس ده لسه موجود لا تبدأ رفع ولا. طيب يقول وينقسم النسخ باعتبار النسخ اربعة اقسام يبقى هل ده اكلم إلا هينتخ ايه قال الاول نسخ القرآن بالقرآن إياكم منكم عشرين صابرون والثانية إيه الآن خصف الله عنه قال الثاني نسخ القرآن بالسنة ولم أجد له مثالا سليما ولعل هذا المثال يصح هو قول المولى عز وجل والذان يأتيانها منكم فآذوا هما فإن تابوا أصلحا عنهما إن الله كان توابا إيه رحيما قيل إن هذه الآية كان في من يفعل فعل لوط. قوم لوط, قوم لوط. كان في من يفعل فعل قوم لوط مع إزاي؟ فأن النول عز وجل قال فآذوهما فينتبه واصبح فأعرضوا عنهما ثم قال النبي صفامة كان في صنن أبي داود من حديث ابن عباس المطوع من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به إذا كانت الأول الأذية عزاي ثم بعد ذلك كان الحكم الايه كان الحكم الإيه؟ القتل من وجه الطموه يعمل عمل قوم لوط مش مكتوب عندي به من وجه الطموه يعمل عمل قوم لوط فقتل الفاعله والمفعوله به قال الثالث نسخوا السنة بالقرآن ومثاله نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة باستقبال الكعبة الثابت بقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولي وجوهكم شطر يبه هنا السنة نسخت بالقرآن كان الأول ثابت في السنة التوجه إلى ثم نسخ في القرآن ببيت الله الحرام الرابع نسخ الثنة بالثنة ومثاله قول صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن النبيذ في الأوعية فاشربوا فيما شئتم ولا تشربوا مسكرا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى في بدء الأرض أن يشرب الصحابة الخمرة في بعض الأوعية كالحنتم والمقير والنقير والمزفت كان في صحيح مسلم المزفت المطلي بالزهر والنقير هذا جرار خضر فقيل الحكمة من ذلك يعني أن, هذه ان الخمر له قوة فقد يؤثر مع مرور الوقت في هذه الأوعية فلا نستطيع أن نستعملها بعد ذلك فيكون في هذا فساد لهذه الأوعية معا ازاي وقيل ايضا ان الانتباز في هذه الأوعية يعني يساعد الخمر على ان يختمر بسرعة شديدة معا ازاي فهي نبي فصلناها ينهى عن انتباز في هذه الأوعية ثم اذن ولكنه قال ايه ولا تشربوا مسكرة واضح يبقى كده القرآن ينسخ بالقرآن القرآن ينسخ بالصنة السنة تنسخ بالقرآن السنة تنسخ به السنة لأن الأصل عند الأصليين أنهم يذكرون القاعدة ويذكرون صحتها ولذلك على الناس صحيحة فلعل بعد ذلك أن يأتي أحد ويأتي بمثال سليم لكنه يجد قاعدة عنده كما قال حتى الشيخ معثمين في الكتاب قال إنما نذكر القاعدة لعل طالب علم بعد ذلك يأتي بأمثلة لكن القاعدة معناها الصحيح مع زي وهو هو الشيخ معثمين الذي ذكر هذا المثال في شرح نظم الورقات ده اجتهاد ولا ده برضو كلام الشرم وثمين في شرح نظم وورقات صفحة رسم 40 بعد المئة مع ذلك هو الذي قال لأجد له مثالا وهو الذي أتى بالإيه لهذا المثال هناك وعالذكرة في كثير من كتب الأصول قد تجدوا لقاعدة مذكورة ولا تجدوا لها مثلة أي نعم هو لا ينص على أنني لم أجد لهذه القاعدة مثالك هو لا يقول هذا لكن لا يمثل لهذه الإيه القاعدة وقد يعثر جدا على أن تأكد المثال يعني أصعب ما في كتب الأصول وهي الأمثلة على ذلك القواعد لا لو لا نجد المثال لا تطلق قاعدة قد تصح القاعدة لكن لا مثال لا نعم من اللغة الان انا اقول ايه مثلا النافل للوجود او للصحة او للايه اللي من دي معا ازاي بس حتى ان هم هنا ايضا يعني مثلا الجمهور اما قالوا بيه بعدم جواز نفخ الصنة المتواطرة بالاحال فين ادريها كانت قالوا الصنة المتواطرة دي قوية معا ازاي لنفعش انسخى بحاجة اقل منه لابد يكون حاجة معاه في القوة ازاي من ذا وان كان فيه ذكرها لكن أقصد إيه إن كل قاعده لا يشرف أن يكون لها دليم الكتاب والسنة لكن هي أصول سوق ده قائمة على الإيه ببعين لك لغة عربية إزاي؟, إزاي تتعلم مع الكتاب والسنة نعم أن يضع الاستمر ويتركه فترة حتى يصير خمرة انت لو جلت الكباية وحاطت فيها الكمر بتاع رمضان ده مع الشرط مية وطرقتها يومي تصبحوا خمر كنت نهيتكم عن النبي في الأوعية عن شرب النبيض انت بتسعى الانتباد النبيض اللي هو الخمر مفيش نهي الآن تشربوا فيما شئتم معا ازاي ولا تشرب مسكر اشرب كوكاكولا بس عشان نعمل مقاطعه ما يشر يشربش اشرب اي حاجه في اي شيء لكن لا تشرب مسكره وصل ولا مش سامع السؤال هو ده يا اسطى هو ده الكلام هو ايه بس يا يعني قال النووي رحم الله وأما معنى معنى النهي عن هذه الاربعه في حديث في صحيح مسلم أنه نهى عن المزفت والحنتم والنقير قال قيل لابي هريره ما الحنتم قال الجرار القدر قال النوير رحمه الله وأما معنى النهي عن هذه الأربع فهو أنه نهى عن الانتباذ فيها وهو أن, يجعل الماء وهو أن يجعل في الماء حبات من تمر او زبيب او نحوهما ليحلوى ويشرب عزيزي ونبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله هذا وكان إذا تبقى إلى اليوم الثالث يرميه عزيزي فهو قال أن يجعل في الماء حبات من تمر أو زبيب أو نحوهما ليحلوى ويشرب مع خصت هذه بالنهي لبناها عن هذه الأمور بعينها لانه يسرع إليها الاذكار او يسرع لانه يسرع اليها الاذكار فيها فيصير حراما نجسا طبعا على قول بان الخمر ايه نجسا وتضطل ماليته فنهى عنه لما فيه اتلاف المال ولانه ربما شربه بعد اذكاره من لم يطلع عليه ربما واحد جهد شربه هو لا يعلم أنه تحول إلى خمر ولم ينهى عن الانتباذ في أفقية الأدم الجلد ليه؟ بل آذن فيها يعني طبع كذا والماء فيها ليه؟ لأنها لرقاتها لا يخفى فيها المسكر لو فيها مسكر فيعرفه من أول نظرة بل إذا شار مسكرا شقها غالبا الخمر له قوة فيشق هذه الأوعية التي من أدمه قال ثم إن هذا النهي كان في أول الأمر ثم نسخ بحديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن الانتباث إلا في الأفقية فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا رواه مسلم في الصحيح هذا الذي ذكرناه من كونه منسوخا هو مذهبنا ومذهب جماهير العلماء قال خطضي القول بالنفخ هو أصح الأطاويل واحده واحده انا معاك يعني بس قوم وبعدين الناس دي الاول عن مين في الاول انت في دي مش المعنى أيها الأخوة الفضلاء <تصفيق> بسلوب يسير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن أن يوضع التمر والزبير مع الماء مثلا في هذه الأوعية معنى ازاي؟ ده كان ناهيه مش كده؟ ثم قال بعد ذلك تشربوا فيها ما يشئتم أي هذه الأوعية ما يشئتم أن تشربوا فيها فاشربوا لكن لا تشربوا مسكراء يعني أزن بعد ذلك أن تبع الصمت مع الماء في هذه الأوعية قيل لأن بعد ذلك المسألة فتحت وأصبحت الأوعية من القفرة بمكان ولا يعني يخاف عليها وثبت أيضا كما قلت أن النبي صفى ما كان إذا كان اليوم الثالث يرمي بها أو يفقيه لأي الثاني ما معايا أنا مش عارف الإشكاك كان إيه بس كده خلاص قال حكمه النسخ للنسخ حكم متعدده منها يبقى دي الباب ده او الجزء ده مهم جدا ليه لان هو بيقول لك اللي هيجي يقول لك بقى طب ليه النسخ يعني ليه يعني في ناس قال له الكلام ده اول وهذه الحكم مراعاه مصالح العباد بتشريع ما هو انفع لهم في دينهم ودنياهم وده واضح جدا في مثلا الصلاة الصلاة كانت في الأول ركعتين ثم زيدت فأصبحت إيه؟ أربعة زي؟ وكذلك الخمر الأول ومن ثمرات النخيل تتخذون من الزكرة ورزقا حسنا يبقى ده مرحلة إباحة ثم بعد ذلك التعريض يسأل هناك عن الخمر والميسر كل فيهما إثم كبير ومنافع للنهر واضح إزاي؟ طب فين منفع في الميسر احنا كلنا عارفين منفع لي فين في الخامس طب فين دعم منفع في الميسر لا يأه. ايدي ليس بمنفع في الميسر جرطاش بس يا. لا <تصفيق> طيب بعض أهل العامة قال إنما النفع في الميسر أنه أنهم كانوا أن الفائزة كان يتضرع ببعض هذه المكاسب للفقرات عزيزالي بيحصل أهل يقول لك يا بس هي تنفع نحن بنطلع جزء من المال ده فين للجماعات الخيرية طيب ما ده المنفع اللي كان المولى عز وجل ذكرها ثم نهى عن الميسر بالرغم من وجود هذه الإيه المنافع عزيزالي ثم مرحلة المزان الله الله يقول من حكمي النبخ أولا مراعاة المصالح العباد وذكرنا أن هذا يظهر في الخمر مرحلة الإباحة ومرحلة التعريض ومرحلة التوقيت يا أيها الذين لا تقربوا الصلاة وأنتم يبقى يمنحهم من شرب الخمر في بعض الأوقات ثم مرحلة التأبيد وهي إنما الخمر والميسل والأنصاب والأزلام رجث من عمل الشيطان فاجت نبوه قال الحكمة الثانية التطور في التشريع حتى يبلغ الكمال كذلك اختبار المكلفين باستعدادهم لقبول التحول من حكم إلى آخر ورضاهم بذلك وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هذا الله عزيز واختبار المكلفين يعني هذا يظهر ان كان النسخ من الأخف إلى الأفقل كايه من الأخف إلى الأفقل زيه أيوة طيب الحالة الثانية الثالثة كام من صيام يوم عشراء إلى صيام شهر كامل فمن شاهدة منكم الشهرة فاليصوم إذا ده اختبار من ايه من أخط إلى أفقل طيب اختبار من أفقل إلى أخط طيب اختبار من مساوي إلى مساوي استقباله كبلا من بيت المقدس إلى الكعب معا لزي؟ أيضا يعني المولى عز قد يأمر بشيء ثم ينتخه قبل الفعل ابتلاء لصاحبه كما فعل مع إبراهيم عليه السلام أنه أمر بذبح ولده ثم لما امتثل إبراهيم ووضحت عليه إماراته أماراته الطاعة والانقياد نتخى رب العالمين هذا الحق وقال إن إن في هذا إيه ثم اختبار المكلفين بقيامهم بوظيفة الشكر إذا كان النسخ إلى أقف ووظيفة الصبر إذا كان النسخ إلى أفقل هذه بعض حكم قالت على إن هذا هو البلاء المبين ترجمة نانسي قنقر اختبار المكلفين باستعدادهم لقبول التحول إي نعم من حكمي للآخر ورضاهم بذلك والرابعة الرابعة ليه لهم ليه ما يكونش لنا لنا ولهم كلاهما عزيز فأيضا أنت الآن تجد أن هذا الأمر وهو النسخ كثير من الناس يعترضون عليه يبقى ظهرة حكمة المولى عز وجل الف لام م حسب الناس فيترقوا ان يقول امننا لا يفتنون يبقى ده اصلا ايه اهو احكام ان هو العذيله يعرضها يظهر بقى الايه الذين لا يريدون ان يعبدوا الله الا على حسب اهواءهم فده الامر ايه بيظهر من المسلمين فينفع شيئا سؤال في النقد ام دايما لما حد يتكلم مثلا يعني صار في عادله بما يمر التغير كده ويبين ويتغير يعني بيعترض عليه احكام معينه القضائيه اللي احنا اللي بيعترض ما انا اللي بيعترض اليوم الشفائي لا مش لا يعني بيعتمد كده يعني الهلال الشفائي تغير لا من ممكن نغير بعض الحكم كده ان اليوم عمل كده انا مشك عمل كده لوجود لو الادله كيف ذلك كان نفسه كثمان كثمين الأول مذب الجديد والمذب الإيه؟ القديم مذب القديم هذا قبل أن يأتي إلى مصر والمذب الجديد لما أتى إلى مصر تغير اجتهاده بأكماله لوجود الإيه؟ الأدلة فقط فإن كان هذا يعني يغير رأيه لوجود الدليل على الرحب والسعة أما إن كان على حسب الأهواف فليس على الرحب ولا على السعة طب نختم بس كان في الناس طيب الان يبقى انا عندي اقسام النسخ هنقسم النسخ ده الى ثلاث اقسام الـ الـ الـ النص اللي هو ضقي لا حكمه, حكمه ورفع حكمه وبقي حكمه ورفع لا حكمه ورفع الحكم والايه ولا حكم ايضا نقسم النسخ باعتبار الاخف والاثقل نسخ الاخف بالافقل ونسخ الاثقل بالاخف ونسخ المساوي بالمساوي ايضا نقسم النسخ باعتبار وقته الى نسخ بعد التمكن من الفعل كاستقبال بيت المقدس نسيخ استقبال الكعب يبقى انا انا امرت باستقبال بيت المقدس واستقبل ونسخ بعد ما فعلت هذا الفعل ونسخ قبل التمكن من الفعل كما حدث مع من مع ابراهيم عليه السلام نقسم النسخ أيضا إلى بدل وإلى غير بدل ممكن المولى عز وجل ينسخ الشيء إلى أمر آخر وممكن ينسخه إلى غير أمر يا أيها الذين أمنوا إذا نجهتم الرسول فقدموا بين إذا نجواكم يبقى كان المسلم مأمورا بتقديم صدقة قبل أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم صح ثم نسخ هذا نسخ إلى غير بدل يعني ما قالش بدل ما يبقى صدق يبقى حاجة تانية يبقى هنا نتخن الى بدل ونتخن الى غير بدل وإحنا قصنا النتخ باعتبار الدليل بقى قرآن قرآن قرآن سنة سنة قرآن سنة سنة هذا والله تعالى اعلى اعلى وانزركم نصر